فاختلا في الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها ما تصدي في الرياح فتصدي في الرياح آيات لقوم يعطون تلك آيات الله نسلها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون بيل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مشتكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ۗ قُلْ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ۖ بِمَا وَلَا يُرَىٰ عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا ۗ وَلَا مُتَّقِذُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أُنْيَا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۗ هُدًى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجل أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الْفُلْكُ فيه بأمره ولتبتعوا من فضله ولعلكم تشكرون فسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه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 ثم إلى ربكم ترجعون فنقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوبة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر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 أم حسب الذين رحم السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومباتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون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 مَقَالُهُ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ إِلَّا يَظُنُّون فإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل لله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيهما لكن أكثر الناس لا يعلمون بل لله ملك السماوات والأرْض وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ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 ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يفتعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين